الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنبدأ أولا بالترحيب بمجموعة كبيرة من مش بقول اخوه الصعيد ابدا انا بقول رجال رجاله الصعيد في ما اليوم معنا مجموعه كبيره من الاخوه من الصعيد من اسيوط وقنا طبعا قبل كده لو قلنا الكلام ده كان هيحصل حاجات صعبة معهم يعني فاحنا نشكر للثوره التي فعلت بالوجه القبلي والوجه البحري ما فعله مينا موحد القطرين فاصبحنا بعد الثوره قطرا واحدا لكن السعيد بن زانه كانت كانها دولة أخرى ولا نستطيع حتى أن احنا ندخلها بتأشيرة لأنه ملهاش سفارة فالحمد لله الذي جمع شمل الإخوة والثورة وحدت القطرين كما فعل مينا. فنرحب بالإخوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاهم خيرا وأن يعلننا على التكفير عن تقصيرنا الشديد مع رجال الصعيد الأكارم انتهينا في مدرسة قضية التعددية إلى الكلام على الضرار التعددية العقائدية بالمفهوم الذي ذكرنا من قبل وكما ذكرنا من قبل إن الإسلام يحكم بالكفر والضلال على جميع الأديان سوى الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا فيما يتعلق بموقفه من الكفر وإبطال ما عداه من الأديان من شك في هذا طرفة عين فهو لا حظ له في دين الإسلام من شك أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود فقد خرج من بلة الإسلام أيضا في داخل دائرة أهل الإسلام يوجد أهل البدع والإسلام يحكم أيضا بالانحراف وبالبدعة على جميع فرق المسلمين التي شذت عن أهل الحق أهل السنة والجماعة مع تفاوتهم في قدر الضلال والمخالفة وبينا من قبل كيف بين الإسلام سبل التعايش مع الأديان ومع الفرق الضلة ورأينا كيف أن الإسلام جمع بين أمرين في غاية الأهمية في هذه القضية وهو والأمر الأول هو منعهم من إظهار باطلهم والدعوة إليه وأما الجناح الثاني فهو العدل معهم وحفظ حقوقهم وعدم ظلمهم أما موقف التعددية العقائديه فإن فيه أخطارا وأضرارا وقضاءا على ملة الإسلام وعلى تميز دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما أضرار التعددية العقائدية فأولها أن الأخذ بفكرة التعددية العقائدية يؤدي إلى تضييع الصراط المستقيم لا يبقى صراط مستقيم لماذا؟ لأن تبقى فكرة التعددية العقائدية الحقيقة نسبية ولا توجد حقيقة مطلقة ولا يصحل أي دين أو فكر أو مذهب أن يدعي أنه يملك الحقيقة المطلقة لكن الحقيقة بالنسبة لأصحابها هي حقيقة أما من عد ذلك فلا يجوز له أن يعني يبطلها أو ينقضها هذا الصراط المستقيم تضيعه وتطمس معالمه التعدديه التعددية مع أن الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إذن اتباع الصراط المستقيم الذي هو ملة الإسلام وطريق أهل السنة والجماعة أمر حتمي واجب. لم يكتفي تبارك وتعالى بأن قال فاتبعوه لكنه أيضا نهى عن الطرق المضادة حينما قال ولا تتبعوا السبل فهذا النهي عن شيء محرم السبل وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو اليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحينما يقول الله تعالى فاتبعوه في الصراط المستقيم ثم يقول ولا تتبعوا السبل فهذا نهي عن محرم وهذا النهي يستلزم عدم السماح للفرق الضلة بالظهور والدعوة إلى ضلالها بين المسلمين وبين الشرع الشريف أنه حينما يخوض أعداء الله وأعداء الإسلام في السخرية من الدين أو الخوض في آيات الله سبحانه وتعالى فإن الراضي والمقر مثل الفاعل من جالسهم مقرا بما يقولون فإنه يصير كافرا مثلهم يقول تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهذأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم لو جلستم معهم ووافقتهم وأقررتمهم فإنكم تصيرون تصيرون كفارا أو منافقين مثلهم يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إن البدع في الدين هلاك وهي في الدين أعظم من السم في الأبدان وقال الماء بن القيم رحمه الله تعالى واشتد نكير السلف والأئمة لها وصحوا بأهلها أي البدع من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرت البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وبين الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى أن خطر أهل البدع والاهواء أكثر من خطر الكفار. خطر أهل البدع وأهل الاهواء الضل على المسلمين أشد من خطر الكفار. لا يفهمنا أحد من ذلك أننا نقول إن البدع أعظم اثما من الكفر هذا لا يصح اطلاقا لا يمكن تكون البدعة لأن المبتدع يعتقد أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رسوله من عند الله ويعتقد أن القرآن كتاب الله وذلك شيخ الاسلام حتى لما تكلم في قضية تكفير الروافض قال حتى لو قلنا بكفرهم فإن كفرهم لن يكون مثل كفر اليهود والنصارى لماذا لانه لا يستوي من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من يصدقه في تفاصيل يعني في هذا في وقت آخر هذا ليس يعني اوانها لكن هذا مهم جدا ان نلتفت اليه ان البدع وتاثيرها واضرارها على الناس البدع والاهواء والمذاهب الضله اشد واكثر من خطر الكفار لماذا لأن وكما ذكرنا ليس معنى هذا ان البدعة إثمها أعظم من إثم الكفر لا قطع الكفر في حد ذاته أخطر بالأي شيء اخر إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن نحن نتكلم بالنسبة لقدرة أهل البدع على غزو قلوب المسلمين يعني لو واحد من الشباب المسلمين اللي ليس عنده مناعه عقادية كافية أتاه منصر نصراني يدعو إلى التناقل نصرانية ويدعو إلى التثليث والصلب والفداء إلى آخر هذا الكلام ودعاه رفضي شيعي وقال له الصحابة رضي الله عنهم وأبو بكر عمر التقية ويدخل من باب حب أهل البيت وتعظيم أهل البيت وجيب الأحاديث أو النصوص في وجود محبة أهل البيت وتعظيمهم رضي الله عنهم أيهما أشد خطراً لا شك هو مع المبشر أو المنصر سوف ينفر منه لوضوح الضلال الذي يدعو إليه أما الآخر فهو أخطر تأكيد لأنه يكلم باسم الإسلام وباسم يعني محبة أهل البيت يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن خطر أهل البدع والأهواء أكثر من خطر الكفار بسبب التباس أمرهم وخفائه على الناس قال رحمه الله تعالى ومن عظيم آفاتها ومصيبه الامه بها أن الأهواء المضلة والاراء المهلكه التي تتولد من قبلها لا تزال تنمو وتتزايد على ممر الأزمان على ممر الايام وتعاقب الازمنه وليست الحال في الضلالات التي حدثت من قبل من قبل في أصول الأديان الفاسدة كذلك يعني الحرفات في الأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية لا تشكل نفس الخطر الذي يمثله البدع المنتسب التي ينتسب أهلها إلى الإسلام يقول فإن فساد تلك معلوم عند الأمة وأصحابها لا يطمعون في إدخالها في دين الإسلام فلا تطمع أهل الملة اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الثانوية ونحوهم أن يدخلوا أصول ملالهم في ملة الإسلام يعني هل اليهودي لو دعا أحدا إلى يهوديته جدلا هل يطمع في أن يستجيب له المسلم لكن ممكن يستجيب للرفضي وهنا يأتي خطر فتح الباب للرفضة قاتله الله في داخل بلاد المسلمين يفتنون شباب المسلمين عن يعني دينهم يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة يقول في فتح القدير اتباع أهوية المبتدع تشبه اتباع أهوية جمع الهوى أهل الكتاب كما يشبه الماء الماء والبيضة البيضة والتمرة التمرة وقد تكون مفسدة أهوية المبتدعه أشد على أهل هذه الملة من مفسدة اتباع أهل الملل فإن المبتدعه ينتمون إلى الإسلام ويظهرون أنهم ينصرون الدين ويتبعون احسنه وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك فلا زلون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجوه منه وهو يظن أنه منه في الصميم وأن الصراط الذي عليه هو الصراط المستقيم هذا إن كان في عداد المقصرين ومن جملة الجاهلين وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل كان في اتباعه لاهويتهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين، لأنهم يعتقدون أنه في عمله وفهمه لا يميل إلا إلى حق، ولا يتبع إلا الصواب، فيضلون بضلاله، فيكون يعني عليه اسمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة نسأل الله اللطف والسلامة والهداية. تكلم العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهو نقش خطر الصوفية فقال استعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المسلمين الضرر الثاني من اضرار التعددية هو أنها مضادة ومصادمه لسبيل المؤمنين ومن يشافخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وسبيل المؤمنين هو من عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى أمر بانتزاع مدرسة من أحد المبتدعه وقال أخذها منه أفضل من أخذ عكا يعني تحرير هذه المدرسة من هذا المبتدع ثوابها اعظم من تحرير عكا من يد الصليبيين لماذا لأن هذا استعمار للعقول وهذا استعمار الارض وهذا طبعا يعني يمكن أن نستفيد منه الان في الموقف من المدارس الأجنبية التي تبث يعني سمومها أو التبشيريه التي تبث في ابناء المسلمين قال أخذها أي المدرسة منه من المبتدع أفضل من أخذ عكا زال سبيل المؤمنين من ملامحه أنه لا يسمح بظهور البدع والضلالات ونشرها بين المسلمين أيضا من أضرار التعددية أنها تؤدي إلى تفريق المسلمين وتناكري قلوبهم واقتراب مناهجهم وهذا بالتالي يسبب بين المسلمين العداوة والبغضاء والشحناء ولذلك قال إبراهيم النخاعي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء وهذه التسمية التي كان السلف يسمون بها أهل البدع ما في حد من السلف سمى المعتزلة وغيرهم مثلا هم العقلانيين هم لا يستحقون وصف العقلانيين نحن العقلانيون، اهل السنه هم العقلانيون هم الذين يحترمون العقل ويعملونه في مجاله أما هؤلاء فلم يسموا أبدا وصفا يشعر بشيء من الاحترام كما تصفون انهم العقلانيين أما التنين إبقى يلغون العقل لا كان اسمهم أهل الأهواء أو أصحاب الأهواء فهكذا قال ابراهيم النخعي في تفسير قوله تعالى والقينا بينهم العداوه والبغضاء قال هم اصحاب الاهواء والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهذا يؤدي الى تسلط العدو على المسلمين فلا شك ان زرع زرع الاتجاهات المتضاربه في المجتمع الواحد وتغذيه هذه الاتجاهات كي تنمو وتزدهر مما يضعف الكيان الإسلامي في الأمة ويورث العداوة والبغضاء والشحناء والفشل بالتالي يقول الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بسبب ماذا أنهم نسوا حظا فقط مش كل ما ذكروا إذا حظا مما ذكروا به فالعقوبة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ونحن تكلمنا كثيرا عن السياسة الاستعمالية التي ترفع شعار فرق تسود وكيف أنها أضيف إليها الآن شوش تسود بعد العول في عصر العولمة شوش ما تخليش الحق متميز يبقى كل واحد له حق أن يظهر باطله ويدعو إليه وينشره تبقى لمبدأ التعددية وبالتالي الناس ما يبقاش عندها حد فاصل بين الحق والباطل أو بين الهدى والضلال أو حتى بين الكفر والإيمان لأن كله يشبه بعضه، كل صاحب مذهب يخترع له إلها ويكون هو بالنسبة إليه الإله الحق أما إن العالم كله والوجود كله إله حق واحد فهذا يتضارب مع فكرة يعني التعددية لذلك معروف جدا ان يعني أهل السن دايمًا البلاد التي تفشل فشل ذريعا كسرة الأحزاب والاختلافات والتفرقات ها يسموها دول ألف بتبقى مزايق وكذا مزايق فيها كل أنواع وألوان العقائد وتجد التطاحن والتضارب وبما يضعف كيانها كما نرى مثلا في لبنان وغيرها من هذه البلاد فإذا تغذية أهل البدع وتجيّعهم عن طريق التعددية هو وسيلة لتحطيم وحدة المسلمين ومن ثم نلاحظ دائما أن العلماء يسمون أهل السنة دائما يقرّونه بإيه بالجماعة لأن السنة تجمع وتوحد أما أهل البدع فيقترنون بكلمة ايه بالافتراق يبقى أهل السنة والجماعة دائما في مقابلة أهل البدعة والافتراق السنة تجمع وذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبر إن أنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا أضاف إلى ذلك قوله فعليكم بسنته فعليكم بسنته يعني علاج الفرقة في الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فدايما النور يأتي في القرآن كما ذكرنا مفردا أما الباطل فيأتيه فيش ظلمة في القرآن في ظلمات الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور دايما الظلمات جمع والحق إيه واحد نور فيش أنوار ها. فلأن البدع يحدث فيها دائما انشطارات داخلية قال أحد السلف وهو يفسر كثرة الانشقاقات والانشطارات الداخلية في فرق الخوارج قال لقد كان أمر الخوارج باطلا فاختلف ولو كان, ولو كان حقا لاتلف لأن الحق يوحد الناس ياتلف ويتحد أمره يقول لقد كان أمر الخوارج باطلا فاختلف فتصدعوا ولو كان حقا لاتلف ويقول الشيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى والبدعه مقرونه بالفرقه كما أن السنة مقرونه بالجماعه وقد راينا كثيرا كيف يعني اثر هؤلاء المبتدعه في التاريخ الإسلامي في اضعاف الامه يعني هذه الفرق الضلة لا ياتي منها خير لما تتبع الفتن كانت في داخل الامه بسبب هذه الفرق الضله يعني راينا كيف فتنة السلاوية فتنه عبد الله بن سبا مؤسس دين الشيعة وكيف انتهت بقتل النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والفتن التي حدثت ونتج عنها بدعه الخوارج والرافضة الرأي القدرية والمعتزلة والجهمية معتزلة حينما تبنى الحاكم العباسي القول بخلق القرآن وجرت على الأمة فتن عظيمة جدا بسبب موضوع خلق القرآن وامتحن الائمه وعذب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا كله بسبب ماذا بسبب فساد العقيدة وأن البدع تغذي الخصومات وتسبب الجدل والمراء المذموم في الدين كذلك أيضا رأينا الرفضة كيف خانوا الدولة العباسية وتامروا مع التتار وتامروا ايضا مع الصليبيين وحصد بسببهم محن كثيرة الرافضه لا يستطيعون الاستغناء عن الخيانة كل تاريخهم دائما إذا كان أهل الإسلام في صف فهم يقفون مع أعداء أهل الإسلام في الصف الآخر أيام التتار وحتى آخر لحظة سواء ما حدث في العراق او غيرها والمحنه التي يعانيها اخواننا في سوريا الآن من الذي يضغط اشد الضغط لاستمرار هذه المذبحه ايران والشيطان حسن نصر اللات وعصابه كان في كل مكان هم اساسا هم الكيان الذي مع ان الرافضه في ايران علمائهم يكفرون النصيريه وذا يعني شيء مستوعب لان النصيريه مشركون لا حظ لهم في الإسلام على الاطلاق هم ولاد عم مشتقين من نفس الشجره الخبيثة لكن النصيريون مشركون يعني يعني هم يقولوا هنا علي رضي الله عنه الههم هو علي يقول لك وهو العلي العظيم ولا يذل فالههم في زعمه هو علي وعلي خلق محمدا عليه الصلام ومحمد خلق سلمان الفارسي شوية حداويد كده وكرهفات وأساطير فهم لا حظ لهم في دين الإسلام ولذلك هم مواجهة في سوريا ليست وليدة السنة ونصف أو هذه السنة ولكنها مواجهة لها تاريخ بعيد جدا تاريخ كله أسود من ايام شيخ الإسلام التامية وقبله معروف النصيريون وعداءهم لأهل الإسلام فالعداء هنا ناشئ عن عقيدة اختلاف في الدين فهم مشركون كفر يكرهون الإسلام ويكرهون أهل التوحيد وأهل الإسلام ولذلك صرحوا بمنتهى الوضوح سورية إما لنا وإما لا سورية يعني شيء فوق ما يتخلون البشر أن حاكم اللي هو مفروض وظيفته يحمي شعبه يعني حاكم بيقتل يذبح شعبه بهذه الصورة الوحسية الجبانة هذا جبن هذا جبن أن أنت بطيران وأسلحة ثقيلة ودبابات والقذائف تيجي زي ما تيجي يعني هو مش مثلا في مجموعة معينة إرهابية ولا كما يقولون فهو يحاول ضربها لا ده بيدربه وزي ما في أي حد لان كل هؤلاء أعداءه بمن فيهم الأطفال الذين إذا كبروا سوف يجاهدونهم ويكفرونهم أيضا أو النساء أو الشيوخ أو نحو ذلك فهي حرب عقيدية بسبب هذا الاختلاف في الدين والاختلاف في العقيدة مشكلتنا مع الرفضة مع حسن نصر كنا نقول من مدة من فتنة حسن نصر في لبنان اختلاف العقيده واختلاف الدين هو يعني الذي جعلنا ناخذ منه هذا الموقف واظهرت الايام انه له دينه ولنا ديننا هذا اختلاف دين مش اختلاف مذهبي نفس الشيء وبصوره أشنع مع هؤلاء المشركين في سوريا لانهم طبعا قله قليلة جدا 10% في تقريبا من تعداد السكان لكن من ساعه محافظ الاسد قام بالانقلاب سنه سبعين أو واحد وسبعين استولى على كل مفاصل القوة في المجتمع السوري وبالتالي اذاقوا المسلمين أشد أنواع النكال وهم إلى الآن يصرون على أن إما سوريا تكون في قبضتهم ليظلوا شعبها أو لا سوريا يعني يمسحونها عن الخريط من الخريط تماما سوريا إما لنا وإما لا سوريا هذا كله ناشئ بإيه؟ اختلاف في العقيدة وهذا هو التفسير الوحيد اللي هو يمكن يقنع الناس من الذي يحصل من المذابح الوحشية في سوريا الآن ما هو إلا بسبب اختلاف العقيدة. في هذا دين وهؤلاء دين. وذاك نجد الوحشية والجبن في تعامله مع إخواننا يعني في سوريا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على هؤلاء المشركين. أيضا رأينا كما ذكرنا الرافضه رأينا الباطنيين كالبويهيين والعبيديين والقرامطة كيف أنهم لما تمكنوا وازدهروا قاموا بقمع السنة وإظهار الالحاد والزندقة وكيف أن القرامطة قتلوا الحجاج في, في, في, في داخل الحرم المكي وألقوا جثتهم في بئر زمزم واقتلعوا الحجر الأسود قصة معروفة تاريخ دائما لا يأتون إلا بالشر، وهم الذين مكنوا النصارى دائما من ديار المسلمين رأينا كيف ان الدولة العثمانية لما انتشرت في أوروبا وفتحت أماكن كثيرة جدا في أوروبا وكان الناس يدخلون في دين الله افواجا نتيجة هذه الفتوحات العثمانية الشوكة التي أخرت أسلمت أوروبا هم كانوا الصفويين الرافضة الذين كانوا دائما يعني شوكة في ظهر الخليفة العثماني وكان كلما ذهب إلى الجهاد يطعنونه في ظهره ويدخلون الأستانة ويهددون الدولة فيضطر إلى قطع الجهاد ولذلك الذي الذي حرم أوروبا أو أماكن كثيرة في أوروبا من نعمة الإسلام هم الرفض الصفويون الإيرانيون الذين اساسا نشروا دين الرافضه في إيران عن طريق المذابح والقهر والقوة يعني قتل عدد كبير جدا في عملية إجبار الناس على الدخول في دين الشيعي في إيران وبالتالي انقلبت الأغلبية السنية إلى أقلية كما هو الواقع الآن يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يوضح هذه الحقيقة يقول رحمه الله تعالى ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملك الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم وهو حقيقه قول فرعون إنكار الصانع وإنكار عبادته وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض كما قال غزالي باطن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض كانوا يتسترون وراء الرفض تشيع لكن في الحقيقه كانوا زنادقه يقول فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الرافضة وظهر بسببه الرفض والإلحاد حتى كان من ينزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين وكذلك من كان من بني بويه في المشرق وقرأ أيضا شيخ الإسلام فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول صلى الله عليه وسلم سلطت عليهم الأعداء فخرجت الروم والنصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذ الثغور الشامية شيئا بعد شيء إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة، وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة، وقال في موضع آخر، فكان الإيمان بالرسول. صلى الله عليه وسلم والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا والآخرة وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم سبب لشر الدنيا والآخرة فلما رمر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار ولما أقام ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتعيد والمبتدعين نصرهم الله على الكفار هذا أوضح ما يكون في دولة الأيوبية في صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود لأن لما, قضوا لما قضى صلاح الدين الأيوبي على دولة الملحدة العبيديه هنا في مصر المسمى زورا بالدولة الفاطمية لما قضى عليهم مكن الله الإسلام وبعد ذلك صلاح الدين تمكن من تحرير القدس ومصدق قول شيخ الإسلام هذا واقع في زماننا بوضوح في كثير من بلاد المسلمين التي وقعت تحت هيمنة العالمانية والأقليات الباطنية وأهل البدع والاهواء، بينما البلاد التي تسود فيها السنة ولا يستطيع أهل البدع أن يرفعوا فيها رؤوسهم لا تزال بحمد الله قوية عزيزة وشعائر الدين فيها ظاهرة وتالف وترابط المسلمين فيها بين. هذا هو السر وراء ان الغرب يريد أن يزرع مفهوم التعددية العقائدية ليفرق هذه الأمة المتماسكة ويضغطون على الحكومات الإسلامية كي تسمح بالتعددية بهذا المفهوم يعني المرفوض إسلاميا لأنها تخدم أهدافهم في تدمير المسلمين وإضعافهم أيضا من مخاطر التعددية أنها أصحاب المذاهب التعددية هؤلاء يشكلون طابور الخامس في داخل المجتمع يعني الإسلامي ويكونون وسيلة لتمكين العدو من بلاد المسلمين، يكونون وسيلة لكشف عورات المسلمين وأسرارهم ونقاط الضعف فيهم ومن ثم استثمار نقاط الضعف والتسلط. عليها وإيقاعها تحت نفوذه وتحكمه فعلم بالمشاهدة والتجربة في قديم الدهر وحديثه أن العدو دائما ما يستفيد من الفرق الضلة داخل المجتمع ويتعاون معها للإضرار بالمسلمين إن بالتشكيك في أصول دينهم ومسلمته إحياء المذاهب للحادية ونفخ الروح فيها من جديد أو بتحريف معاني الإسلام وتبديل رسومه أو الدفاع عن أعداء المسلمين وتحسين صورهم أو كشف أسرار المسلمين وخباياهم أو التعاون العسكري أثناء الحروب ومن الأمثلة التاريخية المعروفة ما فعله الوزير الرافضي ابن العلقمي قبحه الله من الغدر العظيم والخيانة الكبرى لأمة الإسلام حين كاتب التطار كان التتار على أبواب بغداد وكانت عاصمة الخلافة العباسيه، فحصل منه خيانة حصل مكاتبة مع التتار ودبر معهم مؤامرة لقتل الخليفة العباسي وهو م. الذي مكن التتار من الدخول بغداد وإجراء المذابح الرهيبة التي حصلت في ذلك الوقت واحتلوا بغداد عاصمة الإسلام في وقت الخلافة العباسيه كل هذا بسبب بدعته الرافضيه اللي هو ده الطبول الخامس الذي يتأمر مع الأعداء يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة هو يعني هو ممكن ويعني تبوء مناصب حساسة جدا في الدولة وهذا من التسامح الأبله الذي يحصل من بعض البلاد الإسلامية لا نريد أن نسمي حتى يبلغ التسامح الأبله إلى حد أن يتغول الرافضة خلينا نقول كما في البحرين وبالتالي يهددون الكيان الإسلامي ويريدون أن يستولوا البرلمان الإيراني في مقعد لمحافظة البحرين البرلمان الإيراني في مقعد لمحافظة البحرين فهم يتعامل مع البحرينها محافظة لمحافظات الدولة الرفضية الخبيثة يقول الحافظ عمل إيه ابن العلقامي ظل يضعف الجيش الإسلامي في داخل الدولة يخفض الميزانية ويقلل العدد بيخطط حتى ينهك الجيش المسلم السني في العراق ثم بعد ذلك استدعى التطار ودبر معهم مكيدة وأخذوا استحب عدد كبير كل الوزراء والخليفة وناس كثير جدا وراحوا دخلوا على التتار وأقام لهم جميعا مذبحة كبيرة جدا كما هو معلوم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وكان الوزير ابن العلقبي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش تسريح جيش وإسقاط أسمائه من الديوان فكانت العساكر في آخر أيام المنتصر قريبا من مائة ألف مقاتل منهم من الأمراء من هو كالملوك الاكابر الأكاسر فلم يزل يجتهد في, في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى عشرة ألاف يعني الجيش كان مئة ألف مقاتل ظل يخفض في الميزانية ويسرح الجيش لنوصله كام العشر ها عشرة ألاف مقاتل ثم كاتب التتار سرا وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال قال لهم ده الجيش بفيش خلاص احنا شلنا تسع عشر ها سرحنا. حكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين وأن يبيد العلماء والمفتين والله غالب على أمره وقد رد كيده في نحره وأذله بعد العزة القعساء وجعله حشكاشا, حشكاشا للتطر يظهر يعني منصب زليل في بعد بعدما كان وزيرا للخلفاء واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء لأن تطرع ذلك أذله أشد الإذلال فعمله الله بما يستحقه اختلف الناس في كمية من قتل في بغداد من المسلمين في تلك الوقعة فقيل ثمانمائة ألف وقيل ألف ألف يعني مليون وثمانمائة ألف وقيل بلغت القتلى ألف ألف نفس يعني اثنين مليون نفس فإن لله وإنا إليه راجعون. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقتل الخطباء بعدما قتلوا كل الدولة والخليفة قتل الخطباء والأئمة وحملت القرآن طبعا نفس اللي حصل في العراق قتل أئمة المساجد بمعدد ضخم جدا وكنا ساعتها لسه الجهال المسلمين لا يدركون امثال هذه الحقائق ولا يدركون خطر الرفض على دين الإسلام هذا يعني من أعجب الأشياء فنفس الشيء اللي حصل في العراق قتل الناس على الهوية والمذابح التي جرت على أيدي الرافضة قتلوا لها بحيث العراق الآن تكاد تكون فلسطين الثانية بالنسبة للمسلمين يعني تعاون الامريكان مع الرافضة وفعلوا بالسنة في العراق ما هو يعني معلوم يقول وقتل الخطباء والأئمة وحملت القرآن وتعطلت المساجد والجماعات لمدة شهر في بغداد وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال للرفض كعادته يخربون المساجد ويعمرون المشاهد مشكلة كلها في المشاهد فهو فأراد هو يقضي على المساجد ويخرب كل حلق الذكر وقرآن والطلب العلم الأخرى. في نفس الوقت يعمر المشاهد اللي هي فيها عبادة الموتى والأضرحة وهذه الأشياء ورد أن يبني للرفضة مدرسة هائلة ينشر علمهم وعلمهم بها وعليها فلم يقدره الله تعالى على ذلك بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة. ستيفن شوارز هذا مفكر أمريكي حاقد على الإسلام يقول وهو يمدح التعددية العقائدية وكيف انها تخدم أهداف هؤلاء القوم يقول ليست التعددية الإسلامية فكرة جديدة نشأت في الغرب وتقدم كشفاء ناجع للغضب الإسلامي بل إنها حقيقة قديمة ينطوي العالم الإسلامي على طيف واسع من التفسيرات الدينية فإذا وجدنا في أحد أطراف الطيف المذهب الوهابي المتعصب الذي يتصف بالقسوة والاستبداد ما يجعله أشبه بالايديولوجيه العربية الرسمية السائدة منه بالمذهب الديني فإننا نجد في الطرف الآخر التعاليم المتنورة للصوفية. التعليم المتنوره للصوفية لا تؤكد هذه التعليم على الحوار داخل الإسلام وعلى الفصل بين السلطة الروحية وسلطة رجال الدين وعلى التعليم باللغة المحلية فحسب بل إنها تحترم أيضا جميع المؤمنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا أو هندوسيين أو بوذيين أو من ديانات أخرى تشدد الصوفية علاوة على ذلك على التزامها باللطف ناس لطيفة اللطف والتفاعل والتعاون المتبادل بين المؤمنين بغض النظر عن مذاهبهم ثم يقول إذا أخذنا هذه الصورة المتنوعة بعين الاعتبار فكيف يجب على الصوفية أن تدخل في الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع العالم الإسلامي هذا طبعا واضح جدا الثناء على الصوفية ووصف انهم يعني هم الناس المتنورون وان فضائلهم كثيرة جدا فهم يعني تعاليمهم تشجع على الحوار وعلى الفصل بين السلطة الروحية وسلطة رجال الدين كأن احنا هنا في كنيسة في القرون الوسطى احنا ما عندناش سلطة روحية وسلطة زمنية أو يعني الفصل بين الدين والدولة هو الإسلام كده اللي ربنا أنزله دين شامل لكل نظم الحياة هم يصرون بالقوة وبالقهر على يقول على المصطلحات ما أنزل يقول لك الإسلام السياسي مين قال لكم إسلام السياسي من, من قال هذا هي كده بالعافيه لازم أنتوا سموكوا إسلام سياسي ويرفضون ان احنا نوصف بالاسلام لا الاسلام السياسي وطلعت لنا الكلمه الغريبة دي الاسلاميين يمكن الناس تسامحت معها في وقت اوقات عشان ما يقولش إن هم بيكفروا المخالفين ودي حقيقة لكن هي كلمه الحقيقه مش ما, ما فيش حاسمها مسلم يعني ايه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض عندنا يعني ايه الكرسي هي من كلام الله واحكام الصلاه واحكام الذكاء تماما مثل اي ايه في الميراث أو الطلاق أو كذا كله كلام الله وكله أحكام الله فمضوع إسلام السياسي هذا من ألعبهم وخداعهم للترويج لمثل هذه المذاب دول إسلام السياسي دي طائفة يعني كده و... و... لكن المسلمين لا مش كلهم يعترفون بأن الإسلام دين ودولة إسلام سياسي اللي هو بيدخل بقفة السياسة فمن الكن في إسلام سياسي؟ من قال هذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ أيضا ان من ضمن فضائل الصوفية بتفصل بين الدين والدولة فهي فقط تركز على الجانب الروحي وترفض الدوله الدينية كما يقولون وبالتطور ترحب بالدولة المسمى بالمدنية يعني اللا دينية أيضا تركز الصوفية على التعليم باللغة المحلية فحسب يعني ما فيش اهتمام وحماز بالترويج للغه العربية بل انها تحترم أيضا دي من أعظم فضائل الصوفية في نظر هذا الأمريكي الخبيث، إن من أعظم فضائل الصوفية أنها تحترم جميع المؤمنين سواء كانوا المؤمنين دول مين بقى؟ مسلمين أو مسيحيين أو يهودا أو هندوسيين أو بوذيين أو من ديانات أخرى تشدد الصوفية علاوة على ذلك على التزامها باللطف والتفاعل والتعاون المتبادل بين المؤمنين بغض النظر عن مذاهبهم طبعا مقصود عن اديانهم مش مذاهبهم فما يقول إذا اخذنا هذه الصوره المتنوعه بعين الاعتبار فكيف يجب على الصوفية أن تدخل في الاستراتيجية الامريكيه للتعامل مع العالم الإسلامي فتضع الصوفيه فوق راسها وفي عينها وقلبها اكيد لو هم بهذا اللطف يعني من دلاء التعاون الشيعة والباطنية مع الأعداء قول رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق الذي جعله الله آية كفرعون لأنه سفاح ومجرم وقاتل وتاريخه أسود كما هو حال جميع قواد الكيان الصهيوني شارون يقول في مذكراته توسعنا في كلامنا عن علاقات المسيحيين بسائر الطوائف الأخرى لا سيما الشيعة والدروز شخصيا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتين الأقليتين الشيعة والدروز حتى إنني اقترحت إعطاء قسم من أسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية للشيعة يد الشعاء شوية أسلحة كده إيه هدية عارفين حاجة اسمها إيرانجيت نعم نعم دي دي هما بيعملينها على وزن ايه؟ وترجيت بتاعه نيكس فهم يعني سموها ايران جيت لما اكتشفت صفقات اسلحه من الكيان الصهيوني لايران اسرائيل يعني الكيان الصهيوني بايه اعطى وامد ايران بالاسلحه ففضحت طبعا وانكشفت اعتقد في عصر ريغان في عهد ريغان فبيقول ايه شارون حتى إنني اقترحت إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية للشيعة الذين يعانونهم أيضا مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية مسئلة العربة بقول إيه ومن دون التدخل في أي تفاصيل مش حشرح باعش الموضوع يفضل يعني مكتوم يقول ومن دون التدخل في أي تفاصيل لم أرى يوما في الشيعة أعداءً لإسرائيل على المدى البعيد ومن دون التدخل في أي تفاصيل لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد أيضا من أخطار وأضرار التعددية أن هذه التعددية تستلزم تعطيل شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطبعا شريعة الأمر بالمعروف بالمنكر المشكلة دلوقتي ان هو احنا بنحارب حرب مدروسه جدا يعني الناس دلوقتي خلاص اصبحت لما تيجي تتكلم عن الحجاب لا ما حدش هيجبر النساء الحجاب لا ما قلنا لهمش يلبسوا حجاب لا ويفضل انت هو بيهاجمك عشان انت تتبرأ لان الجو ايه بيحطك في جو لو انت وافقت على الحجاب او قلت بفرضيه الحجاب اذا انت اللي قتلت السويس وانت اللي قتلت كذا ولبسوك القضايا دي كلها فمن من ثم حصل هو دجاود مدروس تمقصود حملة شديدة جدا عشان تبدأ تتبرع زي ما حصل بكذا مع فكرة الجهاد والتكثيف اتهام المسلمين في قضية الجهاد بحيث إنه لا لا ده الإسلام دين سلمي ودين كذا وعندناش الحاجات دي كانت حروب دفاعية إلى آخره نفس الشيء دوت الغريب إن ال الخطأ الشديد إنه يتكلم على موضوع الأضرحة في فرق بين إن إحنا نقول إن من حيث المصلحة مصلحة الأمة ككل ان إحنا يعني لا نغير منكر احيانا باليد لان الأمر الامر ممكن له فقه دقيق جدا وغالبا ما يكون التغيير باليد في الغالب على يد اهل الحسبة اللي هم معينين من الحاكم فنحن بنتكلم حتى ولو قضيه نظرية لكن ما ينفعش ان نصدرها انها جريمه لا نحن نتبرى ما فيش شيء اسمها جماعه الامر بمعروف ونهي المنكر هو الرساله اللي بتوصل ايه حذاري حد يجيب سيرة الأمر المعروف في ناحية المنكر اللي هيقرب يبقى أنت اللي قتلت إيه أبي ولا أمي ولا أخي الـ الـ الـ أو النس دي أو بتاع السويس أو بتاع أبو كبير إيه لآخرة فهي مقصودة عشان حتى الغناء لأبدا ده أبو كبير مليانة متبرجات وحدش بيقرب لهم والشباب ماشيين من وضع طبيعي 100% وماشيين على كورنيش النيل بنات وفتيات يعني بيطمنوا الناس على ان الوضع ده هذا وضع الشرع يقرر لا هو نبد هو هو من توضيح هذه الحقائق وعدم تسليط الضوء على جزء فقط من القضية الذي يقتضي تبرئة الاخوة مثلا من ممارسة هذه الممارسات حجز الامر ومنكر أصبحت كأنها جريمة في حين احنا لو لو للإسلام ده هو قد براحة الإسلام هو الامر لأن اعظم المعروف هو التوحيد وأنكر ومنكر هو الشرك الحجاب <تصفيق> خلاص أنت مش عايزة مسلمة أنت حرة عايزة مسلمة عاصية أنت بسؤولة أمام الله لكن الحجاب فريضة وهو معلوم من الدين بالضرورة وهكذا في كل القضايا قضايا قضايا المقابر والاضرحه أيوة بس في توحيد في شرك في أحاديث تحرم بناء المساجد على القبور وآيات ونصوص كثيرة جدا تكفر من يعبده غير الله أو يطوف بغير الكعبة أو نحو ذلك من الشركيات المعروفة الذبح لغير الله وهذا كله شرك مش هيتغير وصفه لكن مش شرط أنه يغير بالإيه باليد الغالب ان الأصل هو التغيير باللسان واحيانا يكون بمجرد القلب لكن ما تحاولش المنكر المعروف والمعروف إلى منكر وتلبس على يعني الناس فمن أخطر مقاتل أو مضار التعددية هو أن التعدديه تستلزم تعطيل شعيرة أمر المعروف وأنها عن المنكر التي هي قطب رحى الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عز وجل الى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إذا التعددية تستلزم تعطيل شعيره أمر معروف نعمك العلمانية والليبرالية وسائر أعداء الدين ما عندهمش مش مشكلة إطلاقا, إطلاقا في ان أنت تتعبد زي ما انت عايز صيام ونوافل وأذكار وصلاه وتنفل لا يوجد مشكلة خاص في العبادة كل مشكلتهم أن الإسلام يقود سفينة المجتمع أنه يتدخل في الحياة يتدخل في علاقة الناس وبعضهم البعض هذا هو كل الذي يؤرقهم أو ما يسمونه هم الآن الإسلام السياسي لكنهم في انك مشكلة وت... لكن مشكلته إيه؟ انك تصبغ المجتمع بصبغة تدل على هويات الإسلامية أخطر حاجة ولذلك لو فكرين أيام أحمد رجدي مين أحمد رجدي <تصفيق> وزير الداخليه هو كان كان نظيفا في محاربة المخدرات وطبعا عارفين اللي حصل بعد كده موضوع الأمن المركزي قصص طويلة لكن أحمد رجدي للأسف الشيد لما كان في اللاصق ده أو الاستيكر اللي هو مكتوب عليه لا إله إلا محمد رسول الله انتشر جدا على السيارات وملأ المجتمع اتخذ قرار بمنع هذه الملسقات وغرامة ودوشة كبيرة جدا حد ما ألغيت فعلا من على السيارات كلمة لا إله إله الله محمد رسول الله لماذا أن هذه بتطبع بتدي وزاعة لندن كلمة عليه انتشر في مصر وإذا وقفت في إشارة مرور ترى آلاف السيارات عليها لا إله إله إله محمد رسول الله ف يعني اتخذ إجراء بتجريم هذا وابتع المرور كيف تحصل مشاكل كبيرة جدا معهم لحد ما فعلا أخمدوا هذه الظ الحجاب لأن الحجاب بيدي صبغه للمجتمع المجتمع مجتمع اسلامي فلذلك يضايقوا جدا من انتشار الحجاب لو هو محدود مفيش مشكله لكن يبقى ظاهره مميزه للمجتمع وينتشر انتشار كبير دي تتعارض مع العلمانيه العلمانيه تخاف على نفسها في هذا الحال اللي المجتمع اصبح له هوية دينية اسلاميه فهم يقلقون جدا من أي حاجه توصف المجتمع بانه مجتمع اسلامي يكرهوا أي شيء في اسلام يعني الزكاة ممكن تحل مشاكل الناس جدا الفقراء والمساكين والناس بتتعبد محدش مش هيتهربوا بقى زي ما يتهربوا من والأشياء دي لأنه هو بيطلع واموال ضخمة جدا ممكن تصل لكن فالمفروض ان الدولة الحريصة على شعبها يشجعوا بقى موضوع الزكاة والدولة تشرف عليه وتعين الناس امناء الموارد والمصارف وتبقى مؤسسة كبيرة عشان تخدم الشعب لا لو إسلام نرفض الزكاة والناس تتحرق زي ما حصل قبل كده في موضوع زاويه في عبد القادر كان السيل اظن كان حصل ظروفه عنف في في في عبد القادر وأيام الزلزال يخافوا جدا ان الاسلاميين يبدأوا يساعدوا الناس بالخيام والبطاطين وكذا لا ممنوع دي جريمه كبيره جدا فاي حاجه تظهر الصبغه الإسلامية في المجتمع هي مرفوضة ويحاولون أن يحاربوها وان يخلقوها فهذا هو السر وراء ان هم يقلقون جدا ما قلقش ان انت تصلي ممكن كمان في الصلاه صلي مفيش مشكله بس ما تطلعش تسد الشارع سدش المرور يعني ليقهم قوي الصلاه اللي هي تخرج من المسجد الى الشارع مزعجه جدا كنا في وقت مسجد ابو حنيفه عشان المسجد كان صغير لما كنا نصلي تروح في رمضان كان اخوه يرجعوا يروحوهم ممنوع حته شارع عرضه كام ثلاثة متر شارع حارة حركه صغيره ومع ذلك ممنوع الناس تطلع بره الجامعة واللي يجي ملوش مكان يروح وكانت تحصل مشاكل لو اخو يصلوا على الرصيف فليه انت بتطلع بره الجامعة الدين يجب ان يحاصر داخل جدران المسجد على ايه الاحوال يعني في ظل التعددية لا يمكنك ان تنكر على من يظهر الضلالات ويدعو اليه لان الحقيقة نسبيه فيش حقيقه مطلقه فبتنكر ايه بقى لا تنكر أي نوع من المنكرات فالتعددية تسمح للجميع بأن يقول ما شاء ويدعو إليه وحتى لو تعرض مع الإسلام يقول المدعو جمال البنة ولكن اساءه فهم الأمر المروف والنهي عن المنكر يمكن أن يجعل تجعل منه أداة لوأد التعددية أو الحيف عليها لا أن يكون ضمانا لها عندما يتخذه أنصار النظرة الأحادية وأصحاب شعار قولا واحدا سلاحا بتارا يصلتونه على كل صاحب نظرة مختلفة وهنا خايف على التعددية وبيقول أنه ممكن فريض الأمر فهذا المنكر أن الناس فهموها غلط تقضي على موضوع التعددية هو حقيقة أن موضوع الأمر بالمعروف والنقر موضوع مهم جدا ونبد من مدرسة فقهه وآدابه وأحكم إلى أنه في غاية الانضباط ليس كما يقول هؤلاء الناس لأن مثلا الإنكار لا يكون في قضايا الخلافيه اطلاقا الإنكار بيكون على مستوى العام يعني ما أقصدش بين العلماء أو الأخصائيين لك على مستوى المجتمع بتنكر شرب الخمر تنكر التبرج وتنكر بمراتب معينة ولابد الإنسان قبل أن يتصدر لهذا أن يؤهل وأن يلتزم بأداب الأمر المعروف يعني حاجة لها فقه كبير جدا لا يتعرض لا مع عقل ولا نقل ولا فطرة بالعكس يعني يعني يستجلب البركة من الله سبحانه وتعالى للأمة يعني. أيضا من أضرار التعددية أنها تسوي بين من فرق الله سبحانه وتعالى بينهم فالتعددية تسوي بين أهل الإيمان والسنة وأهل الكفر والبدع. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين ويقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ويقول ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار فلم يسووا الله بين الفريقين قل هل تستوي الظلمات والنور لا يستويان على الاطلاق احد دعاه التعدديه وهو فهمي هويدي يقول ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كونهم مسلمين يعني ما انفعه شيء تقول أننا ديني أحسن الأديان وأن المسلمين خير الأمة وخيرات للناس بالمعنى طبعا ولا يقول هذا صراحة ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر يعني من الحسن أننا بدأنا بذكر هذه الآيات كألموذج من الأدلة التي تدل على تميز المسلمين عند الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين الكفار والمسلمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يقول فهمه وهو أحد دعاة التعددية ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كونهم مسلمين وليس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضلية للمسلمين ويخص الآخرين بالدونية ليس صحيحا أن ما كتبه أكثر الفقهاء في هذا الصدد هو دين ملزم لا مش كتب فقهاء ده قران وسنه الاسلام يعلو ولا يعلى والنصوص التي ذكرناها واضعافها كثير فبيقول لا ده اجتهادات فقهاء زي نفس اللي حصل من الدكتور العوا برضو الكلام اللي ذكرناه الاسبوع الماضي نفس الشيء يقول لك ان التعدديه وان ايه مش مجرد ان واحد يخالفني في الراي والاجتهاد انا لا مش خلاف اجتهاد لو خلاف اجتهاد ماشي خلاف سائل لكن ده خلاف في, إيه؟ في قواطع قضايا معلومه من الدين بالضرورة مثل أن الإسلام هو دين الحق الوحيد في هذا الوجود وأن معداه باطل دي قضايا خلافية اجتهدية فهي دايما مروعة في, في تناول هذه القضايا الخطيرة فنفس الأسلوب بيقولك ليس صحيحا أن ما كتبه أكثر الفقهاء في هذا الصدد هو دين ملزم وحجج لا ترد إنما هو اجتهاد يصيب ويخطئ. إن دعوة التميز على الآخرين وتكريس هذا التميز من جانب أكثر الفقهاء إنما تستخدم لغة ليست مقبولة دينا، فضلا عن أنها لغة باتت محل إدانة أو إدانة في هذا العصر. يرى ان العصر الحديث والحضارة والمفاهيم العولمة. بتدين خلاص حكايه انك تقول أنا عندي دين متميز على الآخرين أو أنا ديني هو أفضل الأديان هو الحق الوحيد لا الكلام ده الموضة الجديدة في العصر الجديد الكلام ده بيدان هذا يدان فالمفروض أننا خلاص بنستعملش اللغة دي طيب نقول ان الحضارة الغربية تدين عقوبة الردة وتدين مبدأ الولاء والبراء وتدين الجهاد وتدين حجاب المرأة وتدين أحكام المواريث تعتبرها تميز والتعدد وتدين الأمر المروف وأنها المنكر يبقى المفروض نحذف هذه الأشياء لإرضاء الزبون الأجنبي لأنه دائما على حق فما كتبه الفقهاء من تميز المسلمين وعلوهم على سائل الأمم بالتوحيد وبالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم هذا إجماع من جميع علماء الأمة المعتبرين استندوا فيه إلى الأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة، فهو دين الملزم، وحجج لا ترد، وليس اجتهادا يصيب ويخطئ. ثم إن الله سبحانه حينما أثنى على الأمة المحمدية وبين أنها خير أمة أمة الناس ذكر مؤهلات هذه الخيريه يعني ليس التمييز هنا تمييزا عنصريا، مش عشان جنس العرب، وإنما هو بسبب صفات أهلتهم لهذا المقام. كنتم خير أمة نخيلة الناس تأمرون بالمعروف. وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله في مؤهلات مش تعصب كما هو الحال عند بني إسرائيل اللي هو دعواهم أنهم شعب الله المختار لمجرد أنهم عنصر يهودي من بني إسرائيل أيضا من اختار التعددية أنها تشوه حقائق الإسلام زي ما شفنا كده فهمه وغيره لما يشوه حقائق الإسلام لإيه؟ لإرضاء يعني الغرب أيضا التعددية بهذا المعنى تصد عن سبيل الله وتبغيه عوجا فصورة الإسلام النقية تجذب بجمالها المهتدين إليها من الكفر أما أفكار الضلال فإنها تشوه جمال الإسلام اللي بيشوه جمال الإسلام هو الأفكار المنحرفة زي مثلا التطوير الشيء عمل بيقوله التطوير يجيب السيوف. يخلعون يعني ثيابهم ويفضلوا ايه يضربون انفسهم بالسيوف وحتى تسيل الدماء على اجسامهم ويضربون ايضا رؤوس الأطفال حتى يسيل هذا الدم هذا تشويه تشويه ناشئ من فرقه ضله مبتدعه هي جات على دي, دي اخف ضلالات الشيعة التطبير هذا حفلات النياحه والصراخ والنزيف دي الذي هذه فرقه ضله يعني منحرفه تماما عن دين إسلام. زي مثلا شطحات الصوفيه ها هذه التي تشوه جمال الإسلام أما الإسلام نفسه الذي أنزله الله فهو لا يحتاج إلى عمليات تجميل وحذف وقص كي يرضى عنه أعداؤه والله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بقي لنا البحث الأخير في هذه القضية إن شاء الله ننهي به وهو يتعلق بالشبه التي يستدل بها دعاة التعددية ويسوغون بها هذا المذهب هو أسوأ ما في هذا الأمر في موضوع التعددية هو محاولة ودي أخطر طريقة يعني شيء بيحدث محاولة تسويغ التعددية بنصوص إسلامية محاولة إسباغ ثوب شرعي على التعددية بحيث يبقى مبدأ إسلامي هذه أسوأ ما في الموضوع وأخطر ما فيه لان هذا يلبس على الناس لما يقوله قال الله تعالى قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مش دي ايات فاول يستدل بها الدعاه التعدديه انهم يستدلون بالواقع وبالاراده الالهيه الكونية القدريه يعني باختصار شديد بيقولوا كده بما أن اذا بما أن الله تعالى قدر وقوع التعدد بين الناس في أديانهم وعقائدهم إذن الله يرضاه ويقره فيجب التسليم له دي خلاصة الشبهه بما, بما أن الله قدر وقوع التعدد واختلاف الناس في العقائد والأديان إذن الله يرضى هذا التعدد ويقره فيجب أن نسلم به ونقبله يقول الدكتور محمد سليم العوا والناظر في مسألة التعددية يلحظ أول ما يلحظ معناه وهنا بيجمل فكرة التعددية يقول الجميل والجذاب في فكرة التعددية المعنى الرائع الجميل اللي وراء كلمة التعددية ايه هو بقى؟ الناظر في مسألة التعددية يلحظ أول ما يلحظ معناه فالتعددية تعني التسليم بالاختلاف والاختلاف واقع لا يسع عاقلا إنكاره والاختلاف حق للمختلفين لا يملك أحد أن يحرمهم منه ممارسة أو اعتقادا أو دعوة إلى ما يعتقدون انتهى أما جمال البنا فيقول واستبعد القرآن أن يكون الناس أمة واحدة ينتظمهم اتفاق ورأي إنهم مختلفون وسيظلون مختلفين تميز بعضهم عن بعض الوان البشرة ولغة اللسان والعقائد والانتماءات وأنهم في الأمة الواحدة سلف وخلف يختلف بعضهم عن بعض واعتبر من آيات الله واختلاف أنسنتكم وألوانكم وما أكثر مادة اختلف في القرآن اختلف اختلفتم اختلفوا تختلفون خلاف اختلاف مختلف فهذه كلها تدل على مساحة واسعة للاختلاف وبالتالي التعددية ويقول طه جابر العلواني إن من المسلم به بداهه أن هناك تنوعا بشريا في سائر الأمور الفطرية في الألسن والألوان والعروق وذلك يستدعي تنوعا لا مناص منه في الأمور الاختيارية كالدين والمذهب والنظم السياسية والاقتصادية والتعليمية ونحوها ويفترض أن يكون هذا التنوع مقبولا مؤديا إلى التعارف والتالف والتعاون إذا سادت قيم الحق والعدل ولم يقع طغيان أو استبداد أنا يعني مش عايز أقول تشبهات مش كويسة للطريقة دي لكن شوف كيف يتناولون قضيها من أخطر القضايا وأضرارها هي التي ذكرناها يلبسون على الناس إن إيه بما أن الناس مختلفين إذا هذا الاختلاف يرضاه الله ويحبه ويقر ويجب علينا أن نسلم به فانظر كيف جعلوا وقوع الاختلاف في الأديان والعقائد مسوغا لقبوله والرضا به يقول الدكتور محمد سليم العوى <تصفيق> بعد أن ذكر الفرق التي ظهرت في الأمة الإسلامية كالمعتزلة والخوارج والشيعة <تصفيق> ولم يقل أحد إن الخارجين عن مذهب إلى مذهب آخر خارجون عن الإسلام لا مش كل مرة بنقول ممكن لو البدعة تكفر لكن لو بدعة داخل <تصفيق> إطار أهل الإسلام فهو خرج, خرج عن إيه أهل السنة والجماعة إلى الفرق الضنة حتى لو كانوا كلهم في داخل إطار الإيه؟ الإسلام ولم يقل أحد إن الخارجين عن مذهب إلى مذهب آخر خارجون عن الإسلام أو مخالفون للملة أو مستحقون للطرد واللعنة وإنما وسع الإسلام ذلك كله وحفظت مكتبات المسلمين إلى يوم الناس هذا نفائس المصنفات الشيعية والمعتزلية والخوارجية وقامت دول وبادت دول وقامت دول ترثها ولم يمح أحد أثر أحد ولم يستطع فريق أن يقضي على ذكر فريق فليس في هذا عبره تدل على أن التعدد من الفطره من الفطره وانه سنه من سنن الله في الكون التي لو اراد منعها لمنعها انتهى يقول المصنف هنا ردا على كلام الدكتور العوض بيقول لا شك أن الكاتب لا يرضى بالظلم والفواحش وانواع المنكرات وهي أمور تقع كونا ولو أراد الله منعها لمنعها ثم متى كانت كتب البدع والضلالات نفائس يثنى عليها أما الدكتور محمد عمارة فيقول في نفس هذه القضية يقول هناك تعددية يراها القرآن الكريم الأصل الدائم والقاعدة الأبدية والسنة الإلهية التي هي الحافز للتنافس في الخيرات والاستباق في الطيبات قول الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم حتى لا تحدث المفسرون عن هذا الاختلاف وتلك التعددية في الشرائع باعتبارها علة الخلق فيقولون إن المعنى ولذلك خلقهم أي للاختلاف خلقهم لقد أتي هؤلاء من عدم تفريقهم بين إرادة الله الكونية القدرية التي لا تستلزم الرضا والحب وبين إرادته الشرعية التي تستلزم ذلك فالكفر والمعاصي مثلا واقعه بإرادة الله أم هي خارجه عن إرادة الله؟ هي وقع بإرادة الله لكن اراده الله نوعان في إرادة كونية قدرية يعني أشياء تقع خلقا وقضاءا وكونا وإن كان الله لا يحبها لا يحبها ها وأمور أخرى اللي هي بالإرادة الشرعية الإرادية الطلبية التي يأمر الله بها وهذه لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى إيه يحبها فالفواحش والظلم وإبليس والشر كله الموجود في الدنيا خلقه الله بإرادته الكونية القدرية لكن لا يستلزم أنه يحب ذلك ولا يرضى لعباده الكفر ومع ذلك أقع الكفر أم لا؟ فهذه إرادة كونية قدرية أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا في الشيء الذي يحبه الله ويأمر به كل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون يقول فالكفر والمعاصي مثلا واقعة بإرادته سبحانه الكونية ولا يستلزم ذلك محبته لها ورضاه عنها بخلاف الإيمان والعمل الصالح فهي واقعة بإرادته الكونية وهو مريد لها شرعا لأن الله يأمر بالإيمان ويأمر بالعمل الصالح ويحبها بما يستلزم محبته ورضاه عنها مثال الإرادة الكونية قول الله سبحانه وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له مثل المصائب لا مرد له أما الإرادة الشرعية مثل قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى إن الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره انتهى هؤلاء القوم لو فرقوا بين الإرادتين لما وقعوا فيما وقعوا فيه ولعلموا أن وقوع الاختلاف والتفرق بين البشر كونا وقدرا يعني بالإرادة الكونية القدرية لا يستلزم الرضا به ومحبته وتسويغه بل هو مما يبغضه الله تعالى ويأمر عباده بإنكاره وعدم الوقوع فيه وقول الله سبحانه وتعالى ولا شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي قدر بإرادته الكونية ألا يقصر الناس على الإيمان قصرا بل جعل لهم مشيئة وإرادة ليكون الناس بعد ذلك فريقين فريقا للاختلاف وفريقا للرحمة وهذا ما عناه بعض المفسرين عندما قال وللاختلاف خلقهم يعني خلقكم فريقين فريق هذا وفريقا حق عليهم الضلال فريق في الجنة وفريق في السعيد نفس الشيء هنا فريق خلقه ليرحمه وفريق خلقه للاختلاف ده معنى كلمة بعض المفسرين إيه؟ ولذلك خلقهم للاختلاف خلقهم وليس معناها كما يظن هؤلاء أن الله أذن لهم بالاختلاف ورضيه قال الإمام إمام الفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إن الله جل ذكره ذكر صنفين من خلقه أحدهما أهل اختلاف وباطل والآخر أهل حق ثم عقب ذلك بقوله ولذلك خلقه. فكلمة خلقهم عما فعم بقوله ولذلك خلقهم صفه الصنفين فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر لما خلق له ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا زلون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني ينقصب إلى أهل الرحمة وأهل الاختلاف فإن قال قائل فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير ملومين على اختلافهم إذ كان لذلك خلقهم ربهم وأن يكون الممتنعون هم الملومين قيل إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت وإنما معنى الكلام ولا زال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومن لهم إلا من رحم ربك فهداه للحق ولعلمه وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد وبذلك يظهر لنا أن وقوع الاختلاف بين الناس في عقائدهم لا يسوغ لنا قبول التعددية العقائدية فمن كفر فهو كافر ومن ضل من المسلمين فقد ضل ثم نتعايش مع كل طبقا لأحكام الشرع المطهر يعني مع الاختلاف الشريعة اقرت مبدا الايه التعايش كما يحصل مثلا مع اهل الدمه او حتى مع اهل البدع كما ذكرنا من قبل في الموقف العملي للاسلام من قضية التعدديه والتعامل مع المختلفين سواء في الدين أو في الفرق ففي تعايش ونحن يعني يعني ما فيناش عقول حتى ننكر ان في اختلاف وفي حد يقدر ينكر في خلاف و تعدد لكن انت بتحتج بالأمر الواقع على انه هو صح وضح. فلا بد من التفريق بين ما يتعلق بالاراده الكونيه القدريه حيث توجد اشياء يبغضها الله لكن يشاءها كونا وقدرا واشياء أخرى يشاءها ايه اراده وشرعا وطلبا ويامر بها ويحبها ويرضاها فهذا فيما يتعلق باحتجاجاتهم فيبدو أنهم لم يستوعبوا المسألة أو أن هناك شيء آخر الله أعلم إيه السبب في هذا التأويل الغريب والانحراف وإهمال يعني آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم فضلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أيضا مما من شبهات القوم أنهم يقولون إن ممارسة التعددية عدالة اجتماعية ووحدة وطنيه ومساواه بين المواطنين وضمان للتعايش السلمي والامن والعكس بالعكس فالجواب هو أن ظهور الكفر والبدع والانحرافات في المجتمع طبقا لمبدأ التعدديه لابد سوف هو اللي بيؤدي لاختلال الامن وتناكر القلوب وحلول النقم وزوال النعم يقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ضل ولا إك لهم الأمن وهو مهتدون ويقول تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فمن نعم الله على أي أمة ظهور الغلبة والعلو للتوحيد والسنة ومن كفر النعم إظهار الكفر والبدع والدعوة إليها أيضا إظهار الكفر والترويج له لا يدخل في العدالة ليس من العدل أن يشاع الكفر قلنا من قبل ان, إن قمع الإسلام وتسويته بغيره هذا جريمة في حق الإنسانين أنت بتحرم الإنسان من أعظم نعمة في الوجود صد عن سبيل الله سيؤدي إلى انه يخلد في جهنم أبد الأبدين بلا نهايه فقضيه جديه ليست قضيه ان باطل بيتفهم مع باطل فبيتنزل بعض لكن باطل مع حق كيف يتنزل الحق وينزل الحق من عليائه ليتساوى مع يعني هذه الافكار وهذه الادله الوثنيه والكفريه كيف يبقى دي قضاء تماما على رساله الاسلام ولذلك اذا قرات القران وانت تستحضر معنى التعدديه لن تمر صفحة من القرآن الا وتجد عده ادله على ابطال التعددية وبعدين القضيه هم هم بيتعاملوا مع الاسلام ناسيين تماما ان ده دين الهي في اله هو خالق هذا الكون هو صاحبه قال له الخلق والامر هم بيقولوا ممكن نقول له الخلق بس الامر لا الخلق ماشي لكن الامر الشرع يحل ويحرم وتقولوا الدين وأصبحت المده دلوقتي بيغرسوا في الناس مفاهيم والأسف هناك يوجد من اولاد المسلمين ورجال المسلمين من يردد هذا الكلام بدون وعي عايزين تقيموا دولة دينية افصلوا الدين عن السياسة ايه علاقة الدين بالسياسة اصبح هؤلاء الشياطيني والسويسونة يعني للناس بقرأيهم ليلة نهار حتى فعلا شواشوا على كثير من الناس للاسف الشديد. وحققوا مكاسب كبيرة في الحقيقة واحنا استهلكت طاقتنا الحقيقة الناس كلها دوقتي طبعا هو فيه وعي سياسي عالي جدا دلوقتي أصبح أي واحد تتكلم معاه فاهم حاجات كتير قوي وبيعرف يناقش حراك سياسي وثقافي ما موجود اطلاقا في عهد مبارك يعني. بس انا عايز اعرف احنا بنتكلم في العقيده دائما السلفيين لهم موقف مميز قوي من قضية علم الكلام وبنقعد نذم أهل الكلام واحنا مش واخدين بالنا ان احنا اصبحنا اهل كلام دلوقتي كلام المذموم يعني كان ممكن علم الكلام القديم بتاع وال واللي تأثروا بالفلسفة وكذا هو كان لهم مقاصد حسنة أرادوا الدفاع عن الإسلام وصيانة في زعمهم يعني صيانة عقائد العوام من التكسيم وكذا وكذا يعني في الجملة هو بيقولوا احنا بنخدم الدين بطريقتنا ومنهج السلف أعلم ومنهج الخلف أحكم وأسلم إلى آخره فبرضه كان لها يعني إيه ممكن إخراج جيد يعني يقفن بعض الناس لكن الكلام اللي احنا غرقانين في ده ده كفر بواحد يعني الاخوة او مش الاخوة بس المجتمع كله اصبح في حالة ادمان لعلم الكلام الجديد مش هما بيسموها توك شوز توك يعني كلام مكلمة كل الناس بتتكلم وبالذات بقى حديث المصاطب بتاع الأخ عكاشة خطيب المصاطب وامثاله يعني ما نريد ان نخوض في هذا لكن يعني وإذا رأيت الذين يخوضون في آيتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير ممكن بعض الناس المتخصصين الذين يقومون برصد هذه الحرافات الإعلامية والتصدي لها هذا نوع من الجهاد لكن نحن نستهلك استهلاكا كاملا في هذه البرامج وحلقها من الإعلام الفضائي ولا من الجرائد والمجلات ولا من الحوارات أنا كنت في راكب المترو في القاهرة من يومين الناس صفين كذا في الكراسي يعني كادوا يقوموا يمزقوا ملابس بعض كبار في السن معظم من الاختلاف في قضايا سياسية ومجلس الشعب والحل كل دلوقتي ما تقولش الدستور ده حاجة نازله كده من السماء ده انتم تكلمش باحترام عن القرآن الكريم كما تتكلمون عن اللجنة الدستورية العليا هو وربنا اعلى من اللجنة بتاعتكم دي وانتم دلوقتي كلكم خلاص بقيتوا النزاهة يعني والانصاف والقضاء النزيه النزيه اللي كان بيزور بنفس الاسماء الانتخابات لحسن بار شفتوا أنا كمان دخلت في الكلام <تصفيق> فالمفروض احنا ندخلنا على رمضان لازم يقفين نوع من الفرمالة شوية لقضية الخوض الكثير في السياسة وفي هذه الأفكار لأن الحقيقة الموضوع يعني زاد عن حده جدا والناس استهلكت طاقتها حتى شغلوا عن القرآن وشغلوا عن العلم وشغلوا عن الذكر فهذا فيما يتعلق بالموضوع ان التعدادية عدالة اجتمعية ووحدة وطنية ومستوى بين المواطنين كل المنهبوا دابلك المواطنة المواطنة صدعتونا بالمواطنة هم الإخوان المسلمين مواطنين ولا ناس مستوردين من خارج لما حزب الحرية والعدالة بالأغلبية حز ناصرا معينة شمعنا ما بتتكلموا ان هم دول مش مواطنين دول كده غزو اجنبي. غزو فضائي كائنات فضائية غريبة نزلت على الأرض وبتحاول تكوش على الأحوال فيما يتعلق بقضية ان هذا عدل ان التعدلية دي عدل لا مش عدل ليس هذا عدل ان لا يامر بالعدل والإحسان عدل التوحيد عدل إن الشركة لظلم عظيم فإظهروا الكفر والترويج له يساءل الناس وظلم لهم وليس من العدل إن الشركة لظلم عظيم لأن تشوش على الناس الحق ما في خط فاصل بين ما ينجي من النار ويدخل الجنة وبين عكسه لكن العدل إيه؟ أن نعاملهم بعدل أن نعطيهم حقوقهم ولا نبخسهم لا نكلفهم فوق ذاقتا أن نحترم الشريعة التي أمرتنا باحترام يعني عقودنا معه فهذا العدل هو الذي يستل سخائم النفوس ويدفع شر هؤلاء أيضاً قلاقل الأقليات أصحاب العقائد المخالفة شر وبلاء لكن شؤم تعددية أعظم شرا وأفسد عاقبة على الدين والدنيا من الشبه التي يتذرع بها هؤلاء الناس استدلالهم ببعض الآيات القرآنية بعد تحريف معانيها فيستدلون بآيات قرآنية للأسف الشديد على عكس ما وردت الآيات لتبينه مثلا يستدلون بقول الله تعالى لا إكره في الدين إن التعددية دي دليل إنها شيء مشروع إن لا إكره في الدين فيقول مثلا جمال البنا وهو بقى بينتصر لفكرة التعدديه التعددية لها الأدلة من القرآن الكريم فبيقول تقرير مبدأ حرية الاعتقاد ولعل تقرير القرآن لهذا المبدأ أعظم دليل على تقرير التعددية في مبدأ هو صلب الأديان جميعا الاعتقاد وجاء تقرير القرآن له صريحا لا يقبل لبسا وفي العديد من الآيات التي مثل قول تعالى لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا كلام المدعو جمال البنا الدكتور محمد عمارة يقول لقد صنعت الغربية النصرانية ذلك ولا تزال تصنعه مع الإسلام الذي جعل التعددية الدينية وحرية الاعتقاد سنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل فقال للمشركين عبدت الأوثان لكم دينكم ولي دين وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا هذا كلام في غاية الخطورة قضاء على الإسلام لأن لا اكراه في الدين حقيقة واضحة لا اكراه في الدين لا يكره أحد على أو لا سلطان لأحد على القلوب لا أو يشرحنا يمكن يمكن يمكن يمكن هذا المعنى يعني مرات كثيرة لكن تكمل الآية بقى. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني من يقول لا اله الا الله دي معناه فما يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الود قلم في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امن كل الايات فيه حق وفي باطل في كفر وفي ايمان فليه جايب الايه لا اكراه في الدين هو حد بيقول ان احنا نكره احد على الدخول في الدين لكن إيه علاقه دي بالتعدديه ايضا قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يظهرونها للناس ان القضية اختيارية ان هنا على التخيير أنت حر من شاء اليوم ومن شاء اليكو لا هذا تهديد هذا تهديد مثل قول الله تعالى اعملوا ما شئتم يعني اعملوا ما شئتم اشربوا الخمر واسرقوا وقتلوا اعملوا ما شئتم وبتسدل بالقران لا اعملوا ما شئتم دي على سبيل التهديد سوف تحسبون اعملوا ما شئتم ان بما تعملون بصير وفي الحديث أيضا يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به فهذا تهديد فكيف تستدل بالآية القرآنية على تحطيم الإسلام فمن شاء اليوم من شاقف اليكر بتلغي التميز بين الإيمان والكفر وان دي مسألة اختياريه يقول وهذا من أعظم الوسائل للمصنف هنا في كتاب التعدادية يقول واذا من أعظم الوسائل التي تستعمل لتحريف نصوص الكتاب والسنة في عصرنا الحاضر إذ يؤخذ نص شرعي ثم يعطى معنى من معاني الثقافة الغربية له لوازم لا تتناسب مع بقية نصوص الكتاب والسنة ثم إما أن يلتزم المحرف بهذه اللوازم فيمضي في تحريفه إلى نهايته وإما أن ينكر بعدها بعضها فيقع في التناقض والحرج وإما أن يلجأ إلى تحريف النصوص الأخرى كما حرف النص الأول ومن أشهر النصوص القرآنية التي حرفت معانيها بهذه الطريقة قوله تعالى لا إكراه في الدين التي صار يستدل بها على الحرية الدينية والتعددية العقائدية بالمعنى الغربي لها فإذا كان معنى الحرية والتعددية في الفكر الغربي هو جواز أن يعتقد الإنسان ما يشاء من الدين والاعتقادات وأن ينتقل بينها كيفما شاء لا اكراه في الدين وحر يرتد عن الإسلام يتحول كل, كل ذلك مباح وأن يعلن بها ويدعو إليها متى شاء فهل قوله تعالى لا اكراه في الدين وقوله لكم دينكم ولي دين تحمل نفس المعنى كما يذهب إلى ذلك أو بعضه بعض دعاة التعددين التعدد العقائدية لا شك أن معنى لا اكراه في الدين ليس كما يذهبون إليه بل معناها لا اكراه في الدين ده خبر مقصود بالإيه؟ النهي يعني لا تكره أحدا على الدخول في دين الحق دين الإسلام هذا هو المعنى لا اكراه في الدين زي لا ضرر ولا ضرر زي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مقصود به النهي ولا يفهم منها جواز خروج المسلم من دينه وارتداده عنه لا إكراه في الدين على لو المسلم يرتدي وهذا شيء جائز لأنه لا إكراه في الدين لا ده دخل في الإسلام وبرضو فيه نقطه مهمة جدا لا إكراه في الدين ده بالنسبة لغير المسلم المسلم يقرأ على احكام الشريعة هو مش اللي بيخضع أي دولة مش بيحترم قوانينها دي قوانين الإسلام واضحة اللي يدخل في الدين ويرتد عنه الحديث معروف من بدل دينه فاقتروه فلا إكراه هذا في حق مين غير المسلم لكن المسلم اللي اعلن انتماءه لهذه الشريعه ولهذا الإسلام وقبوله بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صل صلي النبي يكره يكره على أخذ الزكاه ما تتركش كده الزكاه المفروض في المجتمع المسلم فيه ولايه وزاره اسمها الزكاه تتولى جمع الاموال وتوزيعها على المستحقين فهنا في اكراه والاحاديث في ذلك معروفة ويعاقب أيضا اذا يعني ايه بذلك يكره على الصلاه ويحاسب هو دي الشريعة فلا إكره دي لغير المسلم لكن واحد أعلن انتماء الإسلام لابد أن يحترم شريعة الإسلام وده شيء مبدأ معروف في كل العالم أنت تواجدت في دولة بتطبق عليه قوانينها شيء تم أبيت فما بالك بدين يعني الحق فلا يفهم من الآية الكريمة جواز خروج المسلم من دينه وارتدادوه عنه ولا يفهم منها جواز إظهار الكافر أو المبتدع والضال لباطله والدعوة إليه لم يقل بذلك أحد من علماء المسلمين يقول الحافظ ابن كثير لا اكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه أيضا قوله تعالى لكم دينكم ولي دين يعني هو بيسيبوا اسم السورة وصدر السورة ويجوا في آخر رقاءة في السورة هي السورة اسمها إيه الكافرون سورة الكافرون هم بيعندهم محسسات شديده من كلمة دي الكافرون دي يقول لك غير المسلمين عشان يبقى جنت الكلام ولطيف بلاش الكفر دي محن المفوت بننفره مما هو عليه احنا نخوفه وننفره إن كلمة كفر كلمة صعبة عشان يكره الكفر الذي هو عليه ويعرف الحقيقة واحد مريض مرض ما له الحقيقة ما تضللهوش عشان يعالج نفسه ف لكم دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما اعبد يعني في الحضر ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم أي الباطل الذي أنا بريء منه ولي ديني لو أنت وصلت هتقول ولي ديني بسم الله فهي مش لكم ولكم دين ولي دين لا ولي ديني لكن حذفت الياء مثل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أيضا لو رجعنا لسبب أو ماروية في سبب نزول هذه السورة أن المشركين أتوا وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم حلا وسطا قالوا تعبد الهنا سنة ونعبد إلهك سنة فلو الحق معاك ادينا هنصيبه ولو الحق معنا انت هتصيبه حل وسط فأتى الجواب ولأول مره في القران الكريم بهذه الصراحه والوضوح قل يا ايها الكافرون فتيجي بعد كده تقول لكم دينكم والدين تدل على التعدديه وان كل واحد يعني يدعو لدينه ويظهره و الحقيقه تكون نسبيه وليست مطلقه فليس فيقول شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى لكم دينكم ولي دين اللام في لغة العرب تدل على الاختصاص فأنتم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني لا تشركونني فيه وليس في هذه الآية أنه راضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين ولأنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين وجعلها منسوخة بل فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه وأنه لا تضره أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ ولم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم بدين المشركين ولا أهل الكتاب طرفة عين قط انتهى كلام شيخ الإسلام اما قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وامثالها من الايات فليست للتخيير المجرد الذي لا لوم عليه كما قد يفهمه بعض الضالين وانما جاءت في سياق التهديد والوعيد لمن شاء ان يكفر ولهذا ختمها بقوله إن اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشمل وجوه فطبعا يبقى منين بقى التخير ده فيه هنا ايه ده تهديد يقول الحافظ ابن كثير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا من باب التهديد والوعيد الشديد ولهذا قال إن اعتدنا أي ارصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله صلى الله وسلم وكتابه نارا احاط بهم سرادقها أي سورها آخر هذه الشبهات أنهم يستدلون بتسامح الغرب مع الأقليات المسلمة بفضل التعددية فبيقولوا يعني شوف التعددية في المجتمع الغربي كيف أنها تعكس تسامح الغرب مع الأقليات المسلمة وهذا كله بسبب مبدأ التعددية. فالمسلمون يبنون المساجد والمراكز الثقافيه ويظهرون شعائرهم وهم احرار في الدعوه فالغربيون بذلك يطالبون لنا ايضا بالمثل ويحتجون علينا باختلاف المعامله فيطالبون بان تقام كنائس في مكه والمدينة والبلاد الاسلاميه أو معابد بوذيه عشان في عمال مهاجرون يعني إيه؟ يعبدون النار ويعبدون بوذا ويعبدون البقر وكل الحاجات دي المفروض أن إيه؟ يمكنون من عبادتهم وأن تشوف أنتو المعاملة بتاعتكم مختلفة بأي سورة يعني. الحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم جدا وموضوع يعني عميق يحتاج لتوضيح لكن الوقت لا يكفي نحن نفص في دراسة مستقلة اسمها تسامح الغرب مع المسلمين دراسة لحقيقة هذا تسامح وخطره وهل هو فعل تسامح ولا فيه يعني ما يخالف ذلك على الاقل حتى يمكن لو قلنا بعد 11 سبتمبر الامور اختلفت تماما في الغرب وعند تسامح الغرب فين بس سامح الغرب مع المذابح في سوريا زي ما عملوا في البوسنا والهرصا كده سابوهم يتذبحوا بالالاف لسه كان اول امبارح سربريستا عاملين ذكرى المذابح والمجازر الوحشية التي وهم فضلوا سكتين في في وفي خطاب كان سرب كان كاتبه جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت في وصل الخطاب بيقول لن نسمح بإقامة أي دولة إسلامية في أوروبا ومن ثم يعني سيبوهم يتدبح لحد ما خلصوا على المسلمين خالص في مجازر من أبشع من, أبشع من الأيام من الأندلس وبعد ذلك دخل الناتو ويعني إيه بالتمثليات بتاعته وفي الآخر يقول لك نخده بقى محاكم الحرب عشان عملية تجميل لهذا الوجه القبيح فهو التسامح طب هو احنا تسامح وحسن مبارك مين اللي كان يصنطه علينا مين اللي كان بيشجع التوريس مش أمريكا وقبلت مبدأ التوريس بس هتتفعليني ايه في المقابل يعني ايه الميزات اللي الهدى واخنا نخليك تورس ابنك الحكم مش هي أمريكا اللي وراء الظلم ده كله وهذا القهر كله فالتسامح يعني هو يعني في بلادهم بس واحنا عندنا هنا ما كانوش بيقهرونه تسامح في العراق تسامح في افغانستان تسامح في الشيشان فين التسامح فعلى اي الاحوال ان المقارنه حينما تقارن بين ما يسمى بالتسامح في الغرب ووضع المسلمين في داخل بلاد المسلمين مع المخالفين هذه المقارنه ممكن نحن نعملها بس في امور الدنيا ليس في امور الدين ممكن تقارن لكن في أمور الدنيا كمثلا هم تفوقوا علينا في بعض المجالات الدنيوية البحث العلمية وكذا وكذا بإنقارن والآن نحن مفروض نقتدي بهم في هذا ونستفيد منهم أما أحكام الدين وأحكام شرع الله سبحانه وتعالى فهي أجل وأشرف من أن نجعلها موضع مقارنة ومقايضة مع أصحاب الأديان الأخرى فإنه قد استبان السبيل ووضح الحق وكمل الدين وتقررت عقائده وأحكامه ولا يملك أهل الإسلام إلا التسليم والخضوع لامر الله تبارك تعالى وحكمه أيضا نظرة فاحصة لهذه التعددية العقائدية في بلاد الغرب تكشف عدم مصداقيتها وإنصافها بين طوائف دينيهم النصراني نفسه يعني حتى فيه السمح مع أهل الدين الواحد زي مثلا الجيش الجمهوري الأيرلندي فيما مضى والإنجليزية ففي كثير من بلدان الغرب تعطي الحكومة حقوقا وأموالا لكنائس وطائف دون الأخرى كالكنيسة الإنجلية في إنجلترا والكاثوليكية في إيطاليا واللوثرية في بعض البلاد الإسكندنافية وتتفاوت البلاد الغربية في موقفها من بعض حقوق الأقليات الدينية مثل حق التعليم الديني ونحو ذلك واحنا شفنا موضوع سويسرا ومنع بناء المآذن في سويسرا شوف المسلمين في فرنسا حقوقهم ايه وقارن مع ان نسبه المسلمين في فرنسا تساوي نسبة النصارى هنا في مصر ومع ذلك يعني منع الحجاب وكثير من السليب التعسفيه المعروفه بناء المساجد في غايه الصعوبه بره في امريكا او اوروبا أو المانيا عشان يتبنى مسجد دي موضوع طويل جدا ويتحكمه حتى في ارتفاع المئذنة أو أصلاً تكون فيه مئذنة أو لا ده يخدش هوية البلد وده إظهار للدين في مجتمع ألماني إلى غير ذلك وشفنا طبعا في ألمانيا التسامح العظيم مع الأخت مروى الشربيني رحمه الله تعرفون القصة طبعاً أيضاً الكلام بأن الغرب يتسامح تسامح مطلقا مع المسلمين هذا ليس صحيحا على اطلاقه بل أحيانا يحصل اضطهاد وأذية من قبل السلطات لمجرد أنه مسلمون فهم محل اتهام وشك من غير مسوغ لذلك بل قد يمنعون من إظهار شعائر دينهم أو بعضها كارتداء الحجاب مثلا في المدارس وغير ذلك يقول السيد علي السوري إن معظم الأقليات الإسلامية في أوروبا تعيش في محنة حقيقية ومحنتهم أمر قائم متحرك يعيش في حياة الناس أو على الأقل في وجدانهم وأحاسسهم ولا تقتصر المحنة على الاضطهاد فقط بل قد تكون محنه إهمال أكثر منها محنة اضطهاد أما الإعلام الغربي والوضع في الغرب تشويه سورة المسلمين والإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا وكل هذه الأشياء فلا شك أن هذا لا يخفى على أحد أن فيه عنصرية و يعني تشويه متعمد لحقائق هذا الدين الإسلامي بهذا نكون قد يعني نهينا هذا البحث حول قضية التعددية العقائدية وموقف الإسلام منها وإن كان ليعت بخفيف على المؤلف إنه في إهمال لنواح اللغوية في أخطاء عربية كتير في الكتاب أرجو أن تكون من المصححين اللغويين وليس من المؤلف نفسه لكن هي مما يزعج جدا لكن في الجملة طبعا الكتاب كما ترون تناول هذه القضية بكفاءة وصلت عليها الضوء في وقت الناس فعلا أشد ما يكونون حاجة إلى توضيح مثل هذه المفاهيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب لي